قد مدت لي سوده الغيمه لي في سكيها بن والد الاكبر تعنا على البين وعلى رحيله قدمت فداء لحسين وبرغب فراف اله الحرة تشهد بالوفاء الكوني وبيها الشرف يتشرّف يتشرّف هندرس <تصفيق> القصة ها الوفية تعرف سبب عزتها هاي الأبيات ضيبتها والإحساس امو البطل عباس فرما اسود تقدم بيسجيه امو البنيو البخله يا عيني فرما اسود تقدم بيسجيه ضالك لكل غدمت ليبنى السجية من علي حام الجار قل للعقيل خطب لي من العرب تعزة تنجب أمرار وعند الشدد تثبت لي رايت ما رايت لو جب مقامي كرر وتحبني لي مثلي كلا الحزن عم بنيّ ما من مثلها حروا وتخلي الدنيا بعيز تشهد لها تحمل مجد بساعس والبطل عباس ضرب الاسود تغمد بين دم نيجي خلدت يا ابو فهد يا ابو حسين تم الزواج وانجبت للأبطال هب ورجو وعفّه واحدهم يب صلاة تنهد جبال صعب الكلام يوصفه كل خطوة منهم بالحراب زلزال وكل من حسام ما بجفّ أخذوا مهابة حدر حامل الحمية والحر أمهم تفخر بعين البرية للعز قدم مقياس والبطل عيب باس بربه سودت من السجية. والبنين اتخلدت في الغربيه يا وسط وليد هب السفر يوفه حب الحسين الغالي ولول الحسين اروحكم تفدوها رسمكم شكم يضل عالي ولوز يا نابت صيح اخوت تسمعوها لا تخيبونا ما كلهم سوت حضرواها لي الحر زيناب لا تحير لا تخلوها ويل مهجت الهاب بكم أشيل إلى راعي مضبط العياب فربه سود غد مش بس جيب Kädet, sydän, sydän, sydän, sydän. Kädet, sydän, sydän, يبني العطاش العطش يا حسين خل الكفيت شاهدوا على الغبره تاخذ تشوف بفاطمه ترد الدين عند الاله بحشرة بحشره اي اعرف يا راعي الراية يا الغالي يا ابني فوق الفرات وماية ما تخيبني تنزف وفونا ما عز هو البطل عباس برباه وسوده تقدم لي نفسي فيها برباه قدمت لي نتخلد بالعظيمه Livne-sytytie, tallet takia leivänä, kivelä, vaan pahalla, pahalla, pahalla, pahalla, pahalla, pahalla, وللمرقدي المهدم علق هجوم والدمعه تجري بكره قدمت ويلي وأحنت احنت بها ظلو حب الوفا للزهرة, للزهره يا شي على تنسوها وقت المصايب لم الوفا تذكرواها أم الأطاية يبالأهل الوفان برأس وأم البطل عباس بربع وسودة قدمت بني ابن الزجية أم البنين تخلت بالعظرية بربع وسودة قدمت لي تعرف يا ربعك اللي لنا عشق امال بطل عابس اربع اسود